بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى أم وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهنا كلا إنها تذكرة فما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 فَقَدَّرَهُ ثُمَّ سَبِيلَهُ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَشْرَحَ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أمره فاليوم فَقَهَنَ الارض فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهته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 وجوه يومئذ مسبرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبار ترهقها قترا أولئك هم الكفرة الفجرة